وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ كَافِرٌ قُلْ كَلَّا الْإِنسَانُ مِن عَجَلٍ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 فلا هم بل تأتيهم بقتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم يصدون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين تخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن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 119. حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض نقفها من أطرافها أفهم الغالبون